قال واحرام امراه كرجلين جاء احرام المراه مثل الرجل في كل شيء الا في لبس المقيم كيف مثل الرجل في المنع من من ستر الوجه ممنوعه المراه الطيب ممنوعه المراه تشترك مع الرجل قتل الصيد ممنوعه من المراه الجماع ممنوعه من المراه تقريب الاظافر ممنوعه كذلك رجاله الشعر ممنوعه عقد النكاح ممنوعة منه اذا هي احرامها كاحرام الرجل الا في لبس المخيط هل المراه ان تلبس ما شاءت من المخيط من الثياب لها ان تلبس ما شاءت من الثياب لان الحديث انما جاء في حق الرجال النص انما جاء في حق الرجال قال وتجتنب البرقع والكفازين وتقية الوجه البرقع هو النقار هو النقار والمرأة يجب عليها أن تلبس هذا وذلك للنص يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين وهنا نهى المرأة المحرمة عن النقار أن تنتقب والقفازين كالشراب هما ما تلبسهما المرأة في يديها ويكون شاملا للكفين مع شيء من الساعدين هذا يسمان يسمى قفازان فالمرأة ممنوعة من لبس النقاب ولبس القفاز للحديث قال وتغطية الوجه هنا تغطية الوجه في معنى لبس النقاب لكن أتى به المؤلف لأن تغطية الوجه في اسمان تغطيته بنقاب وتغطيته بساتر دون نقاب فلأن يفهم أن المنع للمرأة إنما هو في النقاب والصواب دليل النقاب قولنا الله صلى الله عليه وسلم ولا تتقن ودليل الساتر الكامل النصان النص الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه وهذا عام في المحرم يشمل المحرم وما كان في حق الرجال وفي حق النساء إلا مستثنين وأيضا دليل عائشة في السنن عند أبي داوود وغيره في مسألة مرور الركبان حينما قالت فإذا مر الركبان سدرت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جوزونا رفعته فإذا جاوزونا كشفت عن وجهها فهذا دليل على أن الوجه في بحق المحرمة تغطيت الوجه بحق المحرمة لا يجوز وذلك قال المؤلف وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت فإن غطته بلا عذر فدت لماذا تفدي؟ لأنها فعلت محظورا محظورات الإحرام والمحظور فيه الفدية طيب العذر هنا أليس كالعذر في فدية الآذة؟ أليس ازاله الشعر للعذر فيه فدية؟ فلماذا لم يوجبوه في حق المرأة؟ هم يقولون إن من قلم اظافره لعذر جاز له أن يقلم إذا كان به عذر جاز له أن يقلم ويفقي ومن حلق شعره لعذر فدى ومن تطيب لعذر فدى وهكذا فلماذا هنا؟ غطت وجهها إذا غطت وجهها بعذر لا تفتي وإذا غطته بلا عذر فدد لماذا التفريق؟ لماذا مأمورة بالتفريق؟ لماذا مأمورة بالتفريق؟ ما نقول لأنها مأمورة؟ نقول أولا لفعل عائشة قبل أن تكون مأمورة لفعل عائشة أنها ذكرت هذا ولم تذكر فيذية ولم تذكر فيذية فدل على أنها لا شيء عليها والجواب الثاني استئناسا كما ذكر الأخ أنها مأمورة المرأة مأمورة بتغطيه وجهها أمام الرجال بتغطية وجهها أمام الرجال